هل بالفراق سينتهي ما كان من أمر جميل هل بالفراق سيختفي جسر المحبة والدليل هل سوف ننسى أننا عشنا على ود ثقيل عشنا على ود ثقيل جسر المحبة والدليل لا تسل عن الفرا لاسل عن الفاء بالأمس كان لقاؤنا واليوم قد أزف الرحيل بالأمس كان لقاؤنا واليوم قد أزف الرحيل فسوف ننسى أننا خ كيف الفرااط يضيع لا الح مج نظلنا يسلك مسلكا القرآن والنهج النبيل إن لم نلاقي بعضنا في عالم الدنيا الذليل سيكون حتما جمعنا في جنة الرب الجليل